بسم الله الرحمن الرحيم حم و الكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا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 يَا وَشَنَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مبين.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 جَرِيْمُونَ فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ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 قولون إِي إِللاا مَتَةَأُول وَما نَحْنُوبِم شَرين فَأتُ بِآبَائن إِ كُ تُم صَادقين أَهُم خَيرٌ أَمْ قَوْم تُبع والَّذينَ مِ قَبللهِم أَهكنَاهُم إِهُ كانَوا مجرمين.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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي فِي البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِمْ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كَذَلِكَ وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يَذُوقُونَ فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ